لدى كل ذ بصر وعقل أ ن ه لا بد لنيل كل مرغوب محبوب من تنازل عن مرغوب محبوب دونه والعلم مرغوب سام ومحبوب غال وشرف رفيع ومطلب صعب المسالك كثير العقبات لا يمكن بلوغه إ ل ا بتنازلات ك ث ي ر ة وتضحيات ك ب ي ر ة في المال والوقت و ا ل ر ا ح ة وانس ا ل أ ه ل و ا ل أ ص ح ا ب وسائر المتع ا ل م ش ر و ع ة ولهذا قيل قديما العلم لا يعطيك بعضه إ ل ا إ ذ ا أ ع ط ي ت ه كلك و أ ن ت بعد إ ع ط ا ئ ه إ ي ا ك بعضه وقد أ ع ط ي ت ه كلك من ذلك على خطر وقال ا ل إ م ا م يحيى بن ابي كثير لا يستطاع العلم براحه الجسم رواه مسلم في صحيحه لا يستطاع العلم براحه الجسم ونقل الخطيب البغدادي رحمه الله عن أ ب ي أ ح م د نصر بن احمد العياضي الفقيه السمرقندي قال لا ينال هذا العلم إ ل ا من عطل دكانه و خ ر ب بستانه وهجر اخوانه ومات أ ق ر ب أ ه ل ه فلم يشهد جنازته لا يقول ابن جماعه ة رحمة ا ل ل عليه بعد أ ن ذكر هذا الذي ذكره الخطيب رحمه الله وهذا كله و إ ن كانت فيه م ب ا ل غ ة فالمقصود به أ ن ه لا بد فيه من جمع القلب واجتماع الفكر وقيل أ م ر بعض المشايخ طالبا له بنحو ما رواه الخطيب فكان آ خ ر ما أ م ر ه به او قال أصبغ ثوبك كي ل اصبغ يشغلك غسله فكر أ ثوبك كي لا يشغلك فكر غسله يعني لكي لا تلتفت إ ل ى شيء ب م ر ة من أ ج ل أ ن يكون طالبا للعلم حقا وهذا ا ل إ م ا م الكبير ش ع ب ة ا بن الحجاج الواسطي البصري أ ح د أ و ع ي ه العلم و أ ح د ا ل جبال الرواسي فيه قال أ ب و قطن تلميذه كانت ثياب ش ع ب ة لونها كالتراب ك ا ن تعني ثياب ش ب ة ل و ه ا كالتراب يعني لاشتغاله بالعلم وعدم تفرغه بسبب ذلك لغسلها أ خ ب ا ر العلماء في هجر الدعاه واللذاذات والانهماك في العلم والترامي على أ ب و ا ب الشيوخ وملازمتهم والصبر على تباين طبائع الشيوخ و ا ل ت أ د ب معهم و ر ع ا ي ة راحتهم لنيل المطلوب العزيز الغالي منهم وهو العلم كثيره لا ت ح ص عباس المولود س ن ة ثلاث قبل ا ل ه د ر ة والمتوفى س ن ة سبع وستين رضي الله عنه روى الحاكم في المستدرك وابن عبد البر في الجامع والحافظ ابن كثير في ا ل ب د ا ي ة والنهايه ة ترجمة في رضي ابن عباس ا ل ل عنهما عن عكرمة عباس عليه ابن وأنا الله الله لما وسلم قال قال شاب رسول قبض صلى قلت لشاب من ا ل أ ن ص ا ر هلم ف ل ن س أ ل أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتعلم منهم ف إ ن ه م اليوم كثير فقال يا عجبا لك يا ابن عباس أ ت ر ى الناس يحتاجون إ ل ي ك وفي الناس من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم قال فترك ذاك و أ ق ب ل ت أ ن ا على ا ل م س أ ل ة وتتبع أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ن كنت ل آ ت ي الرجل في الحديث يبلغني أ ن ه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ج د ه قائلا يعني أ ج د ه نائما في ن ص ف ا ل ن هذه نومه ا ل ق ي ل و ل ة ف أ ج د ه قائلا ف أ ت و س د ردائي على بابه تسفي الريح على وجه التراب حتى يخرج إ ل ي ه ف إ ذ ا خرج قال يا ا بن عم ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك هلا هل ل أ ر س ل ت إ ل ي فاتيك ف أ ق و ل لا أ ن ا أ ح ق أ ن آ ت ي ك بلغني حديث عنك أ ن ك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ح ب ب ت أ ن أ س م ع ه منك فكان الرجل بعد ذلك الذي عرض عليه ابن عباس في بدء الطلب أ ن يكون ملازما له وصاحبا في طلب علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم فقال عجبا لك يا ابن عباس ترى الناس سوف يحتاجون إ ل ي ك و أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم كثير فترك الطلب و أ ق ب ل ت أ ن ا فكان الرجل بعد ذلك يراني وقد ذهب أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع ح و ل الناس ي س أ ل و ن ي يعني مات كثير من ا ل أ ص ح ا ب رضوان الله عليهم وانتهى كثير من العلم الذي حصله ابن عباس عنده فيقول هذا الفتى يعني ابن عباس كان أ ع ق ل مني هذا الحديث أ ص ل في طلب الحديث وتوفير المحدثين ل أ ن عبد الله بن عباس كان يذهب إ ل ى الواحد من ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم عنده حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجده نائما في وقت ا ل ق ي ل و ل ة فلا يوقظه و إ ن م ا يتوسد رداءه ي ن ا ن عند باب هذا الرجل من ا ل أ ص ح ا ب رضوان الله عليهم جميعا ويجعل رداءه و س ا د ة تحت ر أ س ه يقول تسفي الريح على وجه التراب ولو شئت أ ن أ و ق ض ه لايقظته لو شئت أ ن أ ف ع ل ل ف ع ل ولكن من أ ج ل أ ن يستخرج ما ع ن د ه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجدت عامه علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من ا ل أ ن ص ا ر إ ن كنت لاقيل من ا ل ق ي ل و ل ة بباب أ ح د ه م ولو شئت أ ن يؤذن لي عليه ل ا د ن لي ولكن أ ب ت غ ي بذلك طيب نفسه أبتغي بذلك طيب نفسه من أ ج ل أ ن يستخرج ما عنده وهذا ع ر و ة ا بن الزبير ر ح م ة الله عليه ورضي الله عن أ ب ي ه و أ م ه قال كان يبلغني عن الرجل من المهاجرين الحديث فاتيه ف أ ج د ه قد قال يعني أ ي نام واستراح وقت القيلوله في منزله ف أ ج ل س على بابه ف أ س أ ل ه عنه يعني إ ذ ا خرج وسعيد بن جبير رحمه الله عليه قال كنت أ س ي ر مع ابن عباس في ط ر ي ق م د ة ل ي ل ة وكان يحدثني بالحديث ف أ ك ت ب ه في و ا س ط ة الرحل حتى أ ص ب ح ف أ ك ت ب ه يعني حتى لا ينساه يكتبه في و ا س ط ة الرحل حتى إ ذ ا ما أ ص ب ح كتب هذا الحديث على ل ا ن ح وفي المستقيم و ت ر ج م ة عطاء بن أ ب ي رباح اليماني ثم المكي المولود بالجند من اليمن س ن ة سبع وعشرين والمتوفى ب م ك ة ا ل م ك ر م ة س ن ة خمس ع ش ر ة و م ئ ة ر ح م ة الله عليه وكان من سادات التابعين فقها وعلما وورعا وفضلا و إ ت ق ا ن ا ء بن أبي رباح شيخ الحرم رحمه الله قال ابن جريج كان المسجد فراش عطاء عشرين س ن ة وقال إ س م ا ع ي ل ا بن أ م ي ة كان عطاء يطيل الصمت ف إ ذ ا تكلم خيل ل الينا أ ن ه مؤيد يعني تمده ا ل م ل ا ئ ك ة بما يقول كان طويل الصمت ف إ ذ ا تكلم تخيلنا أ و ظننا أ و خيل إ ل ي ن ا أ ن ه مؤيد يعني تلقي عليه ا ل م ل ا ئ ك ة ما ينطق به لسانه و أ م ا وصفه فكان أ س و د اعور افطس اشل اعرج ثم عمي ر ح م ة الله عليه ففي جسمه س ت ة عيوب ولكنه كان ركنا من أ ر ك ا ن العلم والدين والصلاح و ا ل ق د و ة وكان ث ق ة فقيها حج نيفا ا ل ز ي ا د ة على سبعين حجه ر ح م ة الله ع ل ي ه ومع هذه العيوب التي كانت فيه أ س و د أ ع و ر أ ف ت ص أ ش ل أ ع ر ج ثم عمي يقول و ص ف و ه ولكنك إ ذ ا نظرت في وجهه ر أ ي ت ك أ ن الشمس بين عينيه ر ح م ة الله ع ل ي ه وكان عطاء عندما جاء سليمان ا ل خ ل ي ف ة وقد حج فوقعت م س أ ل ة في المناسك ف س أ ل عمن يجيب فقال شيخ الحرم عطاء ف أ ي ن هو هنالك في المسجد وكان عطاء ر ح م ة الله عليه ل ل ع ل ة التي في رجله كان يمدها وجلس يصلي وجاء سليمان وابناه فوقفوا جميعا عند عطاء ر ح م ة الله عليه و أ م ا عطاء ر ح م ة الله عليه فاطال ا ل ص ل ا ة ولما فرض أ ق ب ل عليه سليمان و و ل د ه ووقفوا جميعا عند عطاء ف س أ ل سليمان عطاء عن ا ل م س أ ل ة ف أ ج ا ب ه ولم يلتفت إ ل ي ه ولا قال له أ ق ع د ولا قام إ ل ي ه و إ ن م ا أ ج ا ب ه بما حضر عنده من العلم فلما انصرفوا يعني انصرف ا ل خ ل ي ف ة وولداه أ ق ب ل سليمان على ابنيه فقال يا ا بني لا تنيا يعني لا تقصرا في طلب العلم فاني لا انسى ذلنا بين يدي ذلك العبد في هذه العلوم ويقف الخليفه وابناه بين يديه سائلين عن مساله من المناسك من العلم وكذلك العلم يرفع اهله ويرفع الخسيسه ويعلي الذليل وكذلك الجهل ايضا يخفض العزيز ويذهب العز ويمحقه وقال الداريني في سننه في باب مذاكره العلم أ خ ب ر ن ا مروان بن محمد قال سمعت الليث بن سعد يقول تذاكر محمد بن شهاب الزهري الحافظ المحدث الفقيه التابعي الجليل عالم الحجاز ل ي ل ة بعد العشاء حديثا وهو جالس م ت و ض ع يعني وهو جالس يتوضا فما زال ذلك مجلسه حتى أ ص ب ح قال مروان جعل يتذاكر الحديث يعني تذاكر محمد ا بن شهاب الزهري ل ي ل ة بعد العشاء حديثا ف أ خ ذ اذكر الحديث و ت أ م ل فيه و ي أ ت ي بنظائره وما أ ش ب ه ويداه في الماء الذي يتوضا به حتى أ ص ب ح ظل تذلك الله عليه العشاء إلى رحمة أصبح من بعد أن وفي جالس موضع ي ترجمه ذ ك و ي س ت ر ع ا ل ح رحمة ف و ظ ا ل ل عليه وفي ت ر ج م ة م غ ي ر ة ا بن مقسم الضبي الفقيه الحافظ أ ح د ا ل أ ع ل ا م أ ب و هشام م غ ي ر ة ا بن مقسم الضبي الكوفي ا ل أ ع م ى تفقه ب إ ب ر ا ه ي م النخاعي و ب و الشعبي وروى عنهما وعن غيرهما قال فضيل بن غزوان كنا نجلس أ ن ا ومغيره وعدد ناسا يعني وذكر أ ق و ا م آ خ ر ي ن نتذاكر الفقه فربما لم نقم حتى نسمع النداء ب ص ل ا ة الفجر من بعد العشاء ا ل آ خ ر ة إ ل ى أ ذ ا ن الفجر وهم جلوس يتذاكرون العلم والحديث ر ح م ة الله عليه ع ب د الله بن ش ب ر م ة القاضي الفقيه الكوفي التابعي رحمه الله تعالى عن الفضيل بن غزوان الضبي الكوفي قال كنا نجلس أ ن ا وعبد الله بن ش ب ر م ة والحارث بن يزيد العقلي والمغيره بن مقسم الضبي والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه فربما لم نقم حتى نسمع النداء ل ص ل ا ة الفجر وفي ر و ا ي ة فلم يفرق بينهم إ ل ا أ ذ ا ن الصبح ولعلك تقول و أ ي شيء هذا نحن أ ي ض ا نظل جلوسا إ ل ى الصبح ولكن في الغيب و ا ل ن م ي م ة وما ش ب ه نحن رجال ه م رجال و ن ص ه ر كما ن ص ه ر و ن واي شيء و أ ي جديد وفي ت ر ج م ة العالم العابد إ س م ا ع ي ل بن عياش الحمصي ر ح م ة الله عليه قال أ ب و اليمان كان إ س م ا ع ي ل جارنا منزله إ ل ى جنب م ن ز ل ه فكان يحيي الليل وربما ق ر أ ثم قطع ثم رجع ف س أ ل ت ه يوما عن ذلك ي ق ر أ ويقطع ثم يرجع يرجع بعد ذلك إ ل ى ما كان من قراءته ف ي ص ل ف س أ ل ت ه يوما عن ذلك فقال وما سؤالك قلت اريد أ ن أ ع ر ف قال إ ن ي أ ص ل ي ف أ ق ر أ ف أ ذ ك ر الحديث في الباب من ا ل أ ب و ا ب التي أ خ ر ج ت ه ا ف أ ق ط ع الصلاه اي أ م س ك عنها ف أ ك ت ب ه ثم أ ر ج ع إ ل ى ص ل ا ة فهو بين ا ل ق ر آ ن والحديث ل ي ل ة ر ح م ة الله عليك وفي ت ر ج م ة ا ل إ م ا م الكبير عبد الله بن المبارك قال علي بن الحسن بن شقيط قمت مع عبد الله بن المبارك في ل ي ل ة ب ا ر د ة ليخرج من المسجد بعد انتهاء ا ل ص ل ا ة فذاكرني عند الباب بحديث وذاكرته فما زال يذاكرني حتى جاء المؤذن ف أ ذ ن للفجر يقول في ل ي ل ة ب ا ر د ة وفي ت ر ج م ة عبد الرحمن ا بن قاسم العتقي المصري هو أ ح د أ ص ح ا ب مالك والليل وغيرهما قال ابن القاسم كنت آ ت ي مالكا غلسا ف أ س أ ل ه عن م س أ ل ت ي ن ث ل ا ث ة أربعة على حسب ما يسمح الزمان بفضل الله وكنت أ ج د منه في ذلك الوقت انشراح ص ط ر فكنت آ ت ي كل سحر فانما ي أ ت ي ليصحبه من حين خروجه من بيته إ ل ى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فياتيه في الغلس و ي أ ت ي ب أ ع ل ى السحر حتى إ ذ ا ما خرج مالك من بيته سار معه إ ل ى المسجد فيجد عند مالك انشراح س د ر و إ ق ب ا ل ا وحينئذ ي أ خ ذ في س ؤ ا ل فربما سمع منه م س أ ل ة م س أ ل ت ي ن ثلاث مسائل وهكذا فتوسدت مره عتبته فغلبتني عيني فنمت ذهب م ر ة متعبا أ و مبكرا فلم يخرج مالك ر ح م ة الله عليه فتوسدا العتبة يعني ج ع ل ه ا و س ا د ة وجعل ر أ س ه على ع ت ب ة دار مالك فنام فغلبتني ع ي ن ي فنم ت وخرج مالك إ ل ى المسجد ولم أ ش ع ر به ف ر ق ض ت ن ي يعني فضربتني برجلها ج ا ر ي ة سوداء له وقالت لي إ ن مولاك قد خرج ليس يغفل كما تغفل أ ن ت اليوم له تسع و أ ر ب ع و ن س ن ة قلما صلى الصبح الا بوضوء العتمه هي تحكي عن مالك رحمه الله عليه ففي الوقت نفسه من ش د ة حرص ابن قاسم على م ل ا ز م ة مالك و م د ا و م ة مجيئه في السحر الاعلى ت ظ ن أ ن ابن قاسم عبد عند مالك فتقول له إ ن مولاك قد خرج يعني أ ن ت عبد سوء فظن أ ن ه مولاه من ك ث ر ة اختلافه إ ل ي ه قال ابن القاسم وانخت و بباب مالك سبع عشره س ن ة يعني ظل عند مالك في ا ل م د ي ن ة يطلب علمه سبع ع ش ر ة س ن ة م ا ب ع ت فيها ولا اشتريت شيئا قال فبينما أ ن انا ع د بعد سبع ب عشرة سنة ن ف ي م أَنَا عنده اذ اقبل حاج مصر لان أ ن ب ابن س م أو ا القاسم مصري أ ق ب ل حاد مصر و إ ذ ا شاب متلثم دخل علينا فسلم على مالك فقال ف أ ي ك م ابن القاسم ف أ ش ي ر إ ل ي ه ف أ ق ب ل يقبل عيني ووجدت منه ريحا ط ي ب ة ف إ ذ ا هي ر ا ئ ح ة الولد و إ ذ ا هو ابني ك ا ن ا ابن القاسم قد ترك أ م ه حاملا ً به وكانت ا ب ن ة عمه وقد خيرها عند سفره لطول إ ق ا م ت ه فاختارت البقاء يعني قال س أ س ا ف ر و أ ط ي ل السفر ف إ م ا أ ن ت أ ت ي معي و إ م ا أ ن تبقي وهذا راجع إ ل ي ك فاختارت البقاء ولم تطلب الفراق فضلت وتركها حاملا ً ب ا ب ن ي وغاب عنها في طلب العلم سبع ع ش ر ة س ن ة حتى جاءه ولده طويلا عريضا ما شاء الله لا ق و ة إ ل ا بالله ويتفتق الشباب من إ ه ا ب ه قال فوجدت فيه ر ا ئ ح ة ط ي ب ة ف إ ذ ا هي ر ا ئ ح ة الولد و إ ذ ا هو ابني لم يره من قبل وجاء في مناقب ا ل إ م ا م أ ح م د ا ب ن الجوزي قال ح ت ي ب ة ابن سعيد كان وكيع ا بن الجراح إ ذ ا صلى ا ل ع ت م ة ينصرف معه أ ح م د بن حنبل فيقف على الباب فيذاكره وكيع يقف فيذاكره على الباب وكيع ووكيع ك ي ع و من شيوخ أ ح م د وكيع ا بن ا ل ج ر ا ح إ ذ ا ما صلى العشاء ا ل ا خ ر ة يخرج معه أ ح م د بن حنبل وهو من ت ل ا م ذ ت ه يقول ف أ خ ذ وكيع ل ي ل ة بعضادتي الباب فجعل يديه عند فرجتي الباب وعند منتهى الباب من يمين ويسار عضادتي الباب ثم قال يا أ ب ا عبد الله أ ر ي د أ ن أ ل ق ي عليك حديث سفيان قال هات قال تحفظ عن سفيان عن سلمه ة ابن ك ي ل سلمة عن ا بن كهيل كذا وكذا قال نعم حدثنا يحيى فيقول أ ي وكيع تحفظ عن سلمه كذا وكذا فيقول حدثنا عبد الرحمن فيقول أ ي وكيع عن سلمه كذا وكذا فيقول أ ن ت حدثتنا حتى يفرغ من سلمه ثم يقول أ ح م د لشيخه فتحفظ عن سلمه كذا وكذا فيقول وكيع لا فلا يزال يلقي عليه ويقول وكيع لا ثم ي أ خ ذ في حديث شيخ شيخ فصار أ ح م د ش ي خ ا قال فلم يزل قائما حتى جاءت ا ل ج ا ر ي ة فقالت قد طلع الكوكب أ و قالت ا ل ز ه ر ة قد طلع الكوكب يعني نحن في السحر الاعلى وقال في ترجمه ا ل إ م ا م الهمام أ س د ا بن الفرات ا ل ن ي س ا بوري ا ل أ ص ل والنجار المولود بحران والمتوفى إ ن شاء الله شهيدا مجاهدا في ج ز ي ر ة س ق ل ي ة من إ ي ط ا ل ي ا س ن ة ثلاث ة ع ش ر ة ومئتين العالم الرحال بين ا ل م ش ر ط والمغرب الفقيه المحدث النبيل القاضي الغازي الجليل ما يلي رحل به والده وعمره عامان مع الجند العربي ب ق ي ا د ة ابن ا ل أ ش ع ب ودخل معه القيروان س ن ة ست و أ ر ب ع ي ن و م ا ئ ة ثم دخل تونس وانقطع ل ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن وعلومه وروى ا ل م و ط ا عن ابن زياد وفي الثامن عشر من عمره رحل للمشرق و أ ق ا م ب ا ل م د ي ن ة م د ة و ع ا د ر و ا ي ة ا ل م و ط ا على مالك ثم رحل للعراق ولقي أ ع ل ا م ا من أ ص ح ا ب أ ب ي ح ن ي ف ة منهم ا ل إ م ا م ا ن أ ب و يوسف ومحمد بن الحسن و أ خ ذ عنهما علما غزيرا ثم رحل لمصر ولقي ج م ا ع ة من أ ع ي ا ن العلماء منهم ا ل إ م ا م عبد الرحمن ا بن القاسم فلزمه م د ة وهناك أ ل ف ا ل أ س د ي ة ثم قفل راجعا إ ل ى القيروان وبها انتشر ذكره وظهر علمه وارتفع قدره وفي س ن ة ث ن ت ي ع ش ر ة ومئتين جمع ا ل أ م ي ر ز ي ا د ة الله ا ل أ غ ل ب ي جيوشه و أ س ط و ل ه لغزو ا ل ص ق ل ي ة وكان أ م ي ر الجيش وقاضيه أ س د ابن الكرات المذكور فخرج في حفل عظيم وجمع فخيم من أ ه ل العلم ووجوه الناس لمشايعته ولما ر أ ى أ س د الناس خاصتهم وعامتهم بين يديه وخلفه قال لهم بعد حمد الله لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له يا معشر الناس والله ما ولي لي أ ب ولا جد ولايه قط ولا أ ح د من سلفي ر أ ى هذا قط يعني ما كان فيه من ا ل أ ب ه ة و ا ل ف خ ا م ة وما ر أ ي ت ما ترون إ ل ا ب ا ل أ ق ل ا م يعني بتعلم العلم وتحصيله وكتابته وخدمته ف أ ج ه د و ا أ ن ف س ك م واتعبوا أ ب د ا ن ك م في طلب العلم وتدوينه واصبغوا على شدته ف إ ن ك م تنالون به خيري الدنيا و ا ل آ خ ر ة وكل ه انتهى سوسة ومنها أطلع الأسطول قاصداً ودخلها ذ ا الاختفال الأسطول قاصد أطلع صفلية بمرسى بعد م سوسة ا مشاق ب د ة و ح ص له فتح عظيم بها ومات جراحات في حصار ودفن بذلك الموضع الله تعالى وكل بها رحمه فتح في ودفن ومات جراحات صرقوستا حصار عظيم إثر طالب علم ا ل ن ب ي هما من همام عليه أ ن ي ق ر أ ت ر ج م ة أ س د ابن ا ل ف ر ا د هذا العالم الجليل ل أ ن ه سيقف حينئذ على م آ ث ر م ت ن و ع ة له و ا ل ش ي و خ في العلم والنبل والكياسه و ا ل أ د ب والجهاد و ا ل ش ج ا ع ة والصبر و ا ل ا س ت ف س ا ل والاستشهاد والتقوى والتواضع وتحمل المشاق في تحصيل العلم والمكارم ف ت ر ج م ة أ س د ت ر ج م ة ن ا ب ض ة ح ا ف ز ة لا يشبع من قراءها من قراءته ر ومات بها كان قد خرج من القيروان الى الشرق سنه اثنتين وسبعين ومائه من ا ل ه ج ر ة فسمع ا ل م و ض ا على مالك ر ح م ة الله عليه ثم رحل إ ل ى العراق فسمع من أ ص ح ا ب أ ب ي ح ن ي ف ة وتفقه عليه وكان أ ك ث ر اختلافه إ ل ى محمد بن الحسن الشيباني لما حضر عند محمد قال إ ن ي غريب قليل النفقه والسماع منك نزر يعني قليل والطلبه عندك كثير فما حيلتي فقال له محمد بن الحسن اسمع مع العراقيين بالنهار وقد جعلت لك الليل وحدك فتبيت عندي و أ س م ع ك قال أ س د وكنت أ ب ي ت عنده وينزل إ ل ي ه ويجعل بين يديه قدحا فيه الماء ثم ي أ خ ذ في ا ل ق ر ا ء ة ف إ ذ ا طال الليل ونعست م ل أ يده ونضح وجهي بالماء ف أ ن ت به محمد بن الحسن وهذا التلميذ بين يديه ي أ ت ي بالماء حتى لا ينام تلميذه منه ف إ ذ ا نعس التلميذ أ خ ذ هو كفا من ماء فقصه في وجهه ونضح وجهه بالماء حتى ينتبه فكان ذلك دابه ودابي حتى أ ت ي ت على ما أ ر ي د السماع منه وكان محمد بن الحسن يتعهده بالنفقه حين علم أ ن نفقته نفذت واعطاه م ر ة ثمانين دينارا حين ر آ ه يشرب من ماء السبيل و أ م د ه بالنفقه حين أ ر ا د الانصراف من العراق ر ح م ة الله عليه هؤلاء العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى كانوا يصرفون ا ل أ ع م ا ر وينفقون ا ل أ و ق ا ت بالليل والنهار ولا ي ك و ن درهما ولا دينارا يفعلون ذلك من أ ج ل تحصيل العلم فاعطاهم الله تبارك وتعالى وجعلهم أ ئ م ة إ ذ ا ما ذكروا تنزلت بذكرهم ا ل ر ح م ة وكان ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله عليه يضع هذا القانون ف إ ن ه كان مريضا ة م ر شديد المرض فكان مضطجعا فذكر ابراهيم بن طهما ن في مجلس أ ح م د وهو م ض ج ع ت ع ا ن ي المرض قام ب ا ل م ش ق ة فاستوى قاعده فقيل له يا إ م ا م تصنع هذا لما قال عند ذكر الصالحين تنزل ا ل ر ح م ة م ا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكي ما ان ل ل ص ا ح و ف ن ت ك يذكر ما ينبغي ي أن الصالحون فنتكي يعني فنتكي جلسة غير سوية ونجلس جلسة يقول فعند ذكر الصالحين تتنزل ا ل ر ح م ة قال ابن الجوزي ر ح م ة الله عليه قال أ ح م د بن محمد سمعت أ ح م د بن منيع يقول سمعت جدي يقول مر أ ح م د بن حنبل جائيا من ا ل ك و ف ة وبيده خ ر ي ط ة و ا ل خ ر ي ط ة الكيس له خيط يحيط بثمه يشد فيغلق مثل المخلاء فيها كتب ف أ ق ذ ت بيده فقلت م ر ة إ ل ى الكوفى و م ر ة إ ل ى ا ل ب ص ر ة كانه يعاتبه على الترحال إ ذ ا كتب الرجل ثلاثين أ ل ف حديث لم يكفه يعني ي ق و ل له أ ر ث ق بنفسك لقد زدت على ثلاثين أ ل ف حديث أ ل ا ي ك ف ي فسكت ثم قلت ستين أ ل ف ا فسكت فقلت م ئ ة أ ل ف فقال حينئذ يعرف شيئا قال أ ح م د فحينئذ إ ذ ا كتب م ئ ة أ ل ف حديث فحينئذ يعرف ج ي د قال أ ح م د بن منيع فنظرنا ف إ ذ ا أحمد كتب ث ل ا ث م ئ ة أ ل ف و أ ب و زرع يقول لولده عبد الله كان أ ب و ك يحفظ أ ل ف أ ل ف حديث رحمة الله عليه قال ومن أدرى ذاكرته ف أ خ ذ ت عليه ا ل أ ب و ا ب اللهم صل على محمد النبي الامي أ م ي عليه ل ل س ا الإمام ا ل ك ب ر محمد م بن إ س ا عليه ي ا ا ل ب خ ر أمير المؤمنين يوم في الحديث وصاحب الفضل على الناس إلى يوم الناس ا على إلى بفضل ل ل رب السلام ع ا ل رحل إلى م ي ن ا مشايخ ا ئ ر ح د ي في ث ل ل التي ب د ا ن أ ك وكتب عن أكثر ن عن من ت ه إليه الرحلة ألف شايف قال الفربري ج سمع الصحيح من البخاري معي نحو من سبعين أ ل ف هؤلاء من ت ل ا م ذ ت ك الذين سمعوا صحيح البخاري منه م سمعوا الصحيح صحيح البخاري على البخاري وهم نحو من سبعين أ ل ف لم يبق ى منهم أ ح د غيري ر ح م ة الله عليهم كان البخاري يستيقظ في ا ل ل ي ل ة ا ل و ا ح د ة من نومه فيوقظ ا ل س ر ا ت يستيقظ في ا ل ل ي ل ة ا ل و ا ح د ة من نومه فيوقد السراج ويكتب ا ل ف ا ئ د ة تمر بخاطره ثم يطفئ سراجه ثم يقوم م ر ة أ خ ر ى و أ خ ر ى حتى كان ت ع د د منه ذلك قريبا من عشرين مره ليس في منام وإنما الفائدة يتفكر ويتبكر في الفائدة قريبا من عشرين مرة وقال ي ت ب ك ر فإذا الفائدة جاءت م من وهكذا و قريبا ا ق عشرين مر محمد بن يوسف كنت عند محمد بن إ س م ا ع ي ل البخاري بمنزله ذات ل ي ل ة ف أ ح ص ي ت عليه أ ن ه قام و أ س ر ج ليستذكر أ ش ي ا ء يعلقها في ليله ثماني ع ش ر ة م ر ة وقال محمد بن أ ب ي حاتم والراق البخاري كان أ ب و عبد الله البخاري إ ذ ا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إ ل ا في القيض ش د ة الحر أ ح ي ا ن ا فكنت أ ر ا ه يقوم في ل ي ل ة و ا ح د ة خمس ع ش ر ة م ر ة إ ل ى عشرين م ر ة في كل ذلك ي أ خ ذ ا ل ق د ا ح ة فيوري نارا ويسرد يعني يشعل السراج وهو ما كان موجودا عندهم من اجل ا ل إ ض ا ء ة وكان لا يوقظني في كل ما يقوم فقلت له إ ن ك تحمل على نفسك في كل هذا ولا توقظني يعني أ ي ق ظ ن ي لكي أ ض ي ء أ ن ا المصباح لكي أ ش ع ل السراك قال أ ن ت شاب لا أ ح ب أ ن أ ف س د عليك نومك كان عندهم لطافة الطب استلقى قفاه يوما ونحن بك ربرا عندهم ونحن على لقصه ورأيته حس بك في تصنيف كتاب التفسير وكان اتعب نفسه في ذلك اليوم في ك ث ر ة إ خ ر ا ج الحديث وقلت له يا أ ب ا عبد الله سمعتك تقول إ ن ي ما أ ت ي ت شيئا بغير علم قط منذ عقل ف أ ي علم في هذا الاستلقاء أ ت ع ب نفسه في إ خ ر ا ج الحديث وكان في تصنيف كتاب التفسير من صحيحه واستلقى على قفاه على قفاه يوما ونحن بفرابراء و قال أ ن ت قلت يوما إ ن ك لا تصنع شيئا إ ل ا بعلم فما العلم في هذا الاستلقاء ف استلقائك اليوم على قفاه ما العلم فيها قال أ ت ع ب ن ا أ ن ف س ن ا في هذا اليوم و هذا ثغر من الثغور خشيت أ ن يحدث حدث من أ م ر العدو ف أ ح ب ب ت أ ن أ س ت ر ي ح و آ خ ذ أ ه ب ت ي لذلك ف إ ن غافصنا العدو يعني ف ا ج أ ن ا على غ ر ة كان بنا حراك يعني ق و ة فقال هذه النومه من أ ج ل أ ن أ س ت ر د بعض ا ل ق و ة ل أ ن ن ا في ثغر من ثغور المسلمين يعني نحن بقرب العدو فربما ف ا ج أ ن ا العدو إ ذ ا ف ا ج أ ن ا العدو وجاء في ا ل ص ي ح ة يا قيل الله ر ك ب ي وليس بي ق و ة فمدى اصلح الجهاد قال ف أ ر د ت أ ن أ س ت ر ي ح شيئا حتى إ ذ ا جاء العدو على حين غره كان بنا حراك يعني بنا ق و ة وكان يركب إ ل ى ا ل ر م ي ه فما أ ع ل م أ ن ي ر أ ي ت ه في طول ما صحبته أ خ ط أ سهمه الهدف إ ل ا مرتين وكان ن ا يسبق البخاري ر ح محمد ة الله عليه م بن سحنون القيرواني رحمه الله الفقيه ا ل م ا ل ف ي المحدث العالم كانت له س ر ي ة يعني أ م ه م م ل و ك ة يقال لها أم م د ام أ مدام م ا ل ج ا ر ي ة ا ل س ر ي ة التي كانت عند ا ل إ م ا م محمد ا بن سحنون القيرواني الفقيه ا ل م ا ل ك فكان عندها يوما عند تلك ا ل م م ل و ك وقد شغل في ت أ ل ي ف كتاب إ ل ى الليل فحضر الطعام فاستاذنته ل ي أ ك ل فقال لها أ ن ا مشغول الساعه فلما ق ا ل عليها انتظاره جعلت تلقمه الطعام حتى أ ت ت عليه جاءت بالطعام وجلست عنده وهو مشغول في التصنيف فبين الحين والحين بسم الله فيفتح فمه ف ت ل ق ب ه لقمه حتى أ ت ى على الطعام جميعا وتمادى هو فيما هو ف ي ه إ ل ى أ ن أ ذ ن ل ص ل ا ة الصبح فقال شغلنا عنك ا ل ل ي ل ة يا أ م مدام هات ما عندك هات الطعام فقالت ق د و الله يا سيدي القمته لك فقال لها ما شعرت بذلك ر ح م ة الله عليه ا ل إ م ا م ا ل د ه ل ي شيخ البخاري ومسلم أ ب و عبد الله محمد ا بن يحيى ا ل د ه ل ي النيسابوري أ م ي ر المؤمنين في الحديث وشيخ البخاري ومسلم أ ب ي داود والترمذي والنسائي و ا ل ن ماجه وغيره ر ح م ة الله عليه قال الحاكم أ ب و عبد الله سمعت أ ب ابا علي أحمد ن زيد ل ل يقول م سمعت ع د أبا زكريا يحيى بن محمد بن يحيى يقول دخلت على أ ب ي محمد بن يحيى الذهب في الصيف الصائف وقت القائل وهو في بيت كتبه يعني في مكتبته وبين يديه السراج ل ظ ل م ة الحجره التي هو فيها في وسط النهار فقلت يا أ ب ا السراج سراج من نار سراج من نار م و ق د وهو يقول في الصيف الصائف وقت ا ل ق ي ل و ل ة و ا ل ح ج ر ة التي هي بيت كتبه مكتبته ليس فيها منفت بدليل أ ن ه كان يشعل السراج فيها في ا ل ل ق ي وسط ل القيلولة ة في في وقت و النهار فهي م ظ ل م ة ويشعل فيها السراج وفي الصيف الصائف وقت ا ل ق ا ئ ل ة فهذا شيء عظيم فقلت يا أ ب ا هذا وقت الصيف ودخان هذا السراج بالنهار ي ض ر فلو ن ف س ت عن نفسك فقال لي يا بني تقول لي هذا و أ ن ا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع اصحابه والتابعين يعني أنا مع الحبيب والحديث عن من؟ الحديث والحديث الرسول الله ومن الذي عن رسول الذي الله الله أصحابك, أصحابك التابعون تقول وإذن فأنا تقول لي نفس عن نفسك و أ ن ا مع النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل ص ح ا ب ة والتابعين و أ ي تنفيس عن النفس هو أج أ ع ل ى من هذا و أ ح ل ى أ ن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل ص ح ا ب ة والتابعين مجالسهم مثل الرياض أ ن ي ق ة ل ق د طاب منها الريح واللون والطعم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ا ل إ م ا م ابن عبدوس محمد ابن إ ب ر ا ه ي م القيرواني الفقيه المالكي ا ل إ م ا م صلى الصبح بوضوء ا ل ع ت م ة ثلاثين س ن ة خمس ع ش ر ة س ن ة من دراسه وخمس ع ش ر ة س ن ة من عباده يطلب العلم ويسخر فيه خمس ع ش ر ة س ن ة يصلي الصبح بوضوء العشاء وخمس ع ش ر ة س ن ة يصلي عبادته وخمس ع ش ر ة س ن ة من دراسه وخمس ع ش ر ة س ن ة من عباده رحمه ة ا ل ل ع ل ي ه الله إ م م ا ا ك كان ب ابن الحداد القشيري النيسابوري صاحب ي القشيري الصحيح ر مسلم م الحجاد ل و ت سبب غريب نشأ من غمرت فكرية نشأ من عليه م ة ل أ ن رحمة علي عرض حديث يوماً الله عليها عليه لما له مجلس للمذاكرة أقذ فقال ذ ك ر يعرفه فانصرف له لم إلى منزله حديث و و أ د س ر ا ا ج و ق لمن ل في الدار لا يدخلن احد منكم هذا البيت فقيل له أ ه د ي ت لنا س ل ة فيها تمر فقال قدموها الي ه فكان يطلب الحديث يبحث عن الحديث الذي لم يعرفه و ي أ خ ذ ت م ر ة ت م ر ة يمضغها ف أ ص ب ح وقد فني التمر ووجد الحديث قال الحاكم زادني ا ل ث ق ة من أ ص ح ا ب ن ا أ ن ه منها مرضا مات ر ح م ة الله تعالى ويبحث عن الحديث ويجهد نفسه في البحث في غ م ر ة ف ك ر ي ة لا يكاد يدري شيئا مما حوله و س ل ة من تمر قد أ ه د ي ت إ ل ي ه فهو ي أ خ ذ ت م ر ة في إ ث ر ت م ر ة حتى فني التمر وقد أ ص ي ب منها فاعتل فمات رحمه ة ا ل ل ع ل ي ه الله إ م م ا ا ك ب ابن ي ر ر مسلم م الحجاج ح الله وأحد كبار المحدثين وأحد و عليه ي درستوية ا ابن ا ن ه م جعفر ف س و تلميذ الإمام علي بن المديني البصري الإمام إمام المحدثين ل إمام بن خبر عجيب على العلم في التزاحم إلى تحصيله الأخبار من أعجب وذلك ل ليس فريداً وحيداً بل له أمثال ك كثيرة ن ه فريداً وحيداً و ما حتاهل حافظ الخطيب البغدادي في كتاب الجامع وابن مفلح في ا ل آ د ا ب ا ل ش ر ع ي ة عن جعفر ا بن دروس ت و ي ه قال كنا ن أ خ ذ المجلس في مجلس علي بن ا ل م د ي ن ي وقت العصر اليوم لمجلس غد نجلس بمجلس علي بن ا ل م د ي ن ي ن أ خ ذ المجلس نحجز يعني نحجز بالمجلس العصر للغد لمجلس غد فنقعد طول الليل مخافه الا نلحق من الغد موضعا نسمع فيه حتى لا يسمع من المستملي و إ ن م ا يسمع من فم المحدد و إ ل ا فالمستملي كان يقول الشيخ حدثنا فلان فيقول المستملي كالمبلغ في ا ل ص ل ا ة حدثنا فلان وربما وجد مستملي آ خ ر بعده اتساع المجلس وكثره طلاب ا ل ع ي م فيقول حدثنا فلان يقول الشيخ قال حدثنا فلان فيقول قال حدثنا, فلان فيقول قال حدثنا فلان حتى ينتهي فكانوا هم يحبون أ ن يسماوا من لفظ الشيخ لا من صوت المستملي وبعض المستملين كانت فيهم غ ف ل ة حتى إ ن واحدا من المحدثين الكبار قال يوما حدثنا لما ذكر ا ل إ س ن ا د وذكر الحديث قال حدثنا ع د ة ر ا د ان يحدث فقال حدثنا ع د ة يقصد عدد كبير حدثنا كثيرون حدثنا ع د ة من ا ل أ ص ح ا ب أ و من الشيوخ حدثنا ع د ة فالتفت إ ل ي ه المستمدي وقال عده ابن من ابن من رحمه الله قال ع د ة ابن فقدتك قال نقعد طول الليل مقافه الا نلحق من الغد موضعا نسمع فيه قال ف ر أ ي ت شيخا في المجلس ي ب و ل في طيلسان ويدرج الطيلسان حتى لا يستوطع البول فيلوث المسجد فكان ي ب و ل في الطيلسان وهو يرقبه يقول في الطيلسان ثم يدرج الطيلسان مخافة أن يأخذ إنقاماً للبوح لا المجلس مخافة مكانه أن من ثم يترب حتى عند ص إلى مجلس الغد ع علي بن المدين الذي قال فيه البخاري وهو شيخ ما استصغرت نفسي في مجلس أ ح د ما استصغرتها في مجلس علي بن المدين وعلي بن يقول المدين أمرني سيدي بن أحمد أ حنبل بن ألا إلا قال ابن ابي حاتم رحل بي ابي من الري في قراسان س ن ة خمس وخمسين ومائتين وما احتلمت د ع ت فلما بلغنا ذا ل ك ل ي ف ه ميقات أ ه ل ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة احتلمت يعني بلغ الحلم ف أ خ ب ر أ ب ا ه فسر أ ب ي حيث أ د ر ك ت ح ج ة ا ل إ س ل ا م د ل ح ل ي ف ه فما هو معلوم ميقات أ ه ل ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة فلما رحل به أ ب و ه لم يكن قد بلغ الحلم بعد فلو حج فما هي ب ح ج ة ا ل إ س ل ا م وتلزمه ح ج ة ا ل إ س ل ا م بعد فلما كان في ميقات أ ه ل ا ل م د ي ن ة حيث يهل و من أ ر ا د من أ ه ل ابن ل على يهل م من سمته د ي ن كان ة أو ا ل ح م ذلك ابي ل م ي ق ا ت احتل ل البر غ فسر أ حاتم ي ث أدركت حجة ل ل قال إ س ا ابن ا م أبي ح كنا بمصر س ب ع ة أ ش ه ر لم ن أ ك ل فيها م ر ق ة نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل ف أ ت ي ن ا يوما أ ن ا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليل ف ر أ ي ت س م ك ة اعجبتنا ف ا ش ط ر ي ن ا ه فلما صرنا إ ل ى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ فمضينا فلم تزل ا ل س م ك ة ث ل ا ث ة أ ي ا م وكادت أ ن تنتن ف أ ك ل ن ا ه ا ن ي ئ ة ولم نتفرغ نشويها ثم قال لا يستطاع العلم و ر ا ح ة الجسم لا يستطاع العلم ب ر ا ح ة الجسم ر ح م ة الله تعالى هؤلاء العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى لهم أ ح و ا ل لا يعلمها إ ل ا الله تبارك وتعالى فقامهم الله تبارك وتعالى في هذا ا ل ش أ ن ك أ ن م ا قد خلقهم له ووفقهم ل ل أ ر ض في سبيله وسمته ونحى عنهم العوائق و ا ل ش و ا ج ل و أ ب ع د عنهم القواطع التي تقطع عليهم الطريق ر ح م ة الله عليهم ا ل إ ا الطبراني الحافظ الإمام العلام الحجة بقية الحفاظ أبو القاسم سليمان اللقمي الشامي الطبراني مسند الدنيا م أحمد مسند بقية أبو بن رحمة الله عليه وحديثه ل وثلاث فاستكمل د سنة ستين ومات سنة ستين ومئتين مئة فاستكمل مئة عام وعشرة ومات و عام أشهر وحديثه قد م ل أ البلاد زادت مؤلفاته عن خمس وسبعين مؤلفا ل أ ن ه كان يعاني الطلب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي يوصف تعليمه لم في عقله بشيء عقله وعشرة لم مئة أشهر سنة وذهنه ذهنه وذاكرته ذاكرته وحفظه حفظه ر ح م ة الله و ا ل آ ن تجد الشاب في حدود العشرين يصاب بالزهايمر فاستكمل مائه عام و ع ش ر ة أ ش ه ر وحديثه قد م ل أ البلاد وزادت مؤلفاته على خ م س ة وسبعين مؤلفا وسئل الطبراني عن ك ف ر ة حديثه فقال كنت أ ن ا م على البوادي اي على الحصب ثلاثين س ن ة فماذا إذن من العجب في هذا من كنت أنام على الحصر ثلاثين العجب الحصر على في سنة وفي ت ر ج م ة عبد الله بن حمود الزبيدي ا ل أ ن د ل س ي صاحب أ ب ي علي الفارسي المتوثى غريقا في طريق عودته إ ل ى ا ل أ ن د ل س س ن ة ا ث ن ي ن وسبعين و ث ل ا ث م ئ ه كان عبد الله هذا قد صحب أ ب ا علي القالي ل ل أ ن د ل س و أ خ ذ عنه ثم رحل إ ل ى المشرق فصحب أ ب ا سعيد السيرافي إ ل ى أ م ا ت وصحب أ ب ا علي ا ل ف ا ر س ي في مقامه وسفره إ ل ى فارس وغيرها و أ ق ذ عنه أ ك ث ر و ب ر ع ومن خبره مع أ ب ي علي الفارس ي أ ن أ ب ا علي غلس يوما إ ل ى ا ل ص ل ا ة في المسجد فقام إ ل ي ه عبد الله بن حمود هذا من مزود وهو بيت العلف من مزود وكان ل د ا ب ة أ ب ي علي خالد ذلك أ ب و علي الفارسي عنده د ا ب ة ولها مذود والمذود المذود ف ك أ ن ه م نحوا ا ل ن ق ط ة التي فوق الدال بالاعجام فصارت دالا ثم حرفوا على حسب قوانين ا ل ل غ ة ا ل ص و ت ي ة قانون ا ل أ ص و ا ت فحرفوا هذه ك س ر ة فصارت فصار المدود مدودا ثم صار مدودا فهو بيت العنف كان لذابه ابي علي خارج الدار واما صاحبنا هذا رحمه الله عليه ابن حمود وكان يصاحب شيخه ابا علي وينتظر متى يخرج فلهب في ليله فنام في المدود وخرج ابو علي رحمه الله عليه إلى و ص ل ا ة في المسجد ب غ ل ا س فلما ر أ ى ش ي خ ه خ ا ر ج ن ش ي ف ل ا ي ت و ق ع خيانه ق ا ص ا ح ب ن ا ابن حمود من المدود فتا ر ع أ ب و علي ع ف ر ي ت ق ك من المدود وقال و لها م ن تكون قال أ ن ا أ ب و عبد الله اندلسي ل أ قال إ ل ى كم ت ك ب ع ن ي والله إ ن يعني م ا على وجه ا ل أ ر ض أ ن ح ى منك يعني لقد ص ر ف أ ن ح ى الناس يعني أ ك ث ر الناس تحصيلا لعلم النحو فانصرف قال إ ل ى متى تتبعني كم تتبعني ل أ ن هذا لو كان ابو علي عليه ا ل ر ح م ة مصابا بشيء في القلب من بعض القصور في الشريان التاجي مثلا لقتله ا بن حمود بهذا الذي صار عندما يقوم له قائما من المذود و أ ب و علي لا ينتظر مثل هذه ا ل م ف ا ج أ ة فارتاع منه ولعله سقط لقفاه رحمه الله تعالى وذهب معه علم كثير قد جلبه من العراق رحمه الله تعالى رحمه ة واسعة ا في ن ب ا ر و ا على النحاء للقفطي انباه في ترجمة بن القرطبي أبي نصر هارون بن بن بن جندل س ى موسى ابن صالح ابن القيسي الاديب النحوي القرطبي قال ابو جندل النحوي نصر هارون بن موسى كنا نختلف ع ل القالي ي رحل من المشرب تدخل الأندنس من وقد صاحب كتاب من كتب الأدب الكبيرة التي كتب من ا ابن ل ل خ و وقد ن بشأنها في مقدمته وقد سمعنا من مشايخنا في مجالس الدرس أ ن أ ص و ل كتب ا ل أ د ب أ ر ب ع ة فذكر منها و ا ل أ م ا ل ي ل أ ب ي علي القالي مع والكامل للمبرد البيان والتبيين وقال كتاب ابن ق ت ي ب ة أ د ب الكاتب فهذه أ ص و ل أ ر ك اركان ن الأدب أ الادب أ أصول أ د ب ر ك ن ا ل أ وما سواها فتبع لها وفروع فكان ي م ل النوادر بجامع الزهراء في ق ر ط ب ة ونحن في فصل الربيع قال فبينما أ ن ا ذات يوم في بعض الطريق إ ذ أ خ ذ ت ن ي س ح ا ب ة فما وصلت إ ل ى مجلسه رحمه الله إ ل ا وقد ابتلت ثيابي كله وحوالي أ ب ي علي أ ع ل ا م أ ه ل ق ر ط ب ة أ ص ا ب ت ه ا س ح ا ب ة يعني اصابه مطر فابتلت ثيابه جميعها فدخل قد التصقت بجسده وحول أ ب ي علي أ ع ل ا م ق ر ط ب ة ف أ م ر و ن ي بالدنو منه وقال لي مهلا يا أ ب ا نصر لا ت أ س ف على ما عرض لك يعني من هذا المطر الذي بلل ثيابا فذا شيء يضمحل عنك ب س ر ع ة بثياب غيرها تبدلها يعني البلل الذي أ ص ا ب ت لو أ ت ي ت بثياب ج ا ف ة ف أ ب د ل ت هذه بتلك ن ذ ه ب عنك ما تجد قال أ ب و علي قد عرض لي ما أ ب ق ى بجسمي ندوبا تدخل معي القبر يقول أ م ا أ ن ا ولدي هو يقول لتلميذه مهونا عليه ذ ا البلل الذي أ ص ا ب ت شيء يسير و أ م ا أ ن ا ففي جسمي ندوب يعني أ ث ر جراحات ما زالت ب ا ق ي ة ب ص ف ح ة الجلد تدخل م ع الحق يعني لن تزول ولم تكن هنالك من جراحات التجميل ما يمكن أ ن يذهب عنه ما ي ج د قال أ ن ا كنت أ خ ت ل ف إ ل ى ابن مجاهد رحمه الله ف د ل إليه ج ت ف د ل ج ت إ ل ي ه يعني ذهبت إ ل ي ه من آ خ ر الليل قبل الفجر ل أ ت ق ر ب منه فلما انتهيت إ ل ى الدرب الذي كنت أ خ ر ج منه إ ل ى مجلسه الفيته م غ ل ق أغلق الدرب كانت بوابات تغلق ف أ غ ل ق الدرب وعسر علي فتحه فقلت سبحان الله ابكر هذا البكور و أ غ ل ب على القرب منه فنظرت إلى سرب يعني إلى ح فدخل ي ر الأرض تحت بجنب ا فاقتحمته ر ف د في ح ف ر ة و أ ر ا د أ ن يخرج من ذلك الخندق في ا ل ج ه ة ا ل أ خ ر ى من الباب المغلق حتى يظل في سيره فيصل إ ل ى شيخه بن مجاهد مبكرا قال فدخلت في السرب ح ف في ر ة ا ل نظرت إ ل ى السرب إ ل ى حفير تحت ا ل أ ر ض بجنب الدار فاقتحمته فلما توسطته ضاق بي ولم أ ق د ر على الخروج ولا على ا ل ن ه و د فاقتحمته أ ش د اقتحام وماذا أ ص ن ع ولا يستطيع أ ن ينهض ولا يستطيع أ ن يرجع فلا بد من أ ن يضل إ ل ى أ م ا م ا ن ق د ضاق به قال حتى نفذت بعد أ ن تخرقت ثيابي و أ ث ر السرب في لحمي حتى انكشف العظم ومن الله علي بالخروج فوفيت مجلس الشيخ على هذه الحال ف أ ي ن أ ن ت مما عرض لي يعني هذا البلل الذي على جسدك ما يكون بجوار هذه ا ل م ح ا و ل ة ا ل م س ت م ي ت ة في السرق ثم أ ن ش د يقول دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس و أ ل ق و ا دونه الازر وكابدوا المجد حتى مل أ ك ث ر ه م وعانق المجد من أ و ف ى ومن صبرا لا تحسب المجد تمرا انت اكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا رحمه الله تعالى قال فسلمي ا هذا الذي حكى لي وهان عندي ما عرض لي من بلل الثياب واستكثرت من الاختلاف اليه ولم افارقه حتى مات رحمة الله عليك العلماء رحمه الله عليهم كانت له الاحوال في الطلب هذا رجل من أ ه ل العلم ا ل أ ف د ا د يعقوب بن سفيان قال أ ق م ت في ا ل ر ح ل ة ثلاثين س ن ة وكنت في رحلتي فقلت نفقتي فكنت اضمن ك ت ا ب ة ليلا و أ ق ر أ نهارا فلما كان ذات ليله كنت جالسا انسخ في السراج وكان شتاء فنزل الماء في عيني فلم أبسل ابص شئ فبكيت على نفسي لانقطاعي عن بلدي وعلى ما فاتني من العلم فغلبتني عيناي فرايت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فناداني يا يعقوب لم انت أ بكيت فقلت يا رسول الله ذهب بصري فتحسرت على ما فاتني فقال لي أ د ن مني فدنوت منه ف أ م ر يده على عيني ك أ ن ه ي ق ر أ عليهما ثم استيقظت ف أ ب ص ر ف أ خ ذ ت نسخي وقعدت اكتب رحمه الله عليه رحمه الله تبارك وتعالى رحمه واسعه المولود س ن ة اربع وعشرين ومئتين و ا ل م ت و ف ى س ن ة عشر س ن ة عشر وثلاثمئه س ن ة عشر وثلاثمئه عندما تنظر إ ل ى هذا السن ستجده ستا وثمانين س ن ة لو أ خ ذ ت هذه السنين فجعلتها أ ي ا م ا منذ أ ن يبلغ الحلم وقسمت عدد الأوراق أوراق المصنفات أ أوراق و ر ا ا ق ل التي صنفها على تلك ا ل أ ي ا م لوجدت أ ن ه كتب كل يوم أ ر ب ع ع ش ر ة ورقه كتب من, من حين البنوك الى عماد لو أ ن ك أ خ ذ ت عدد أ و ر ا ق المصنفات التي صنفها من التاريخ والتفسير وما اشبه ثم قسمتها على عدد ايام عمره منذ حلم الحلم الى ح ل ل م إ أ ن مات هتجد ان ه ر ح م ة الله عليه كتب في كل يوم أ ر ب ع عشره و ا ر كان محمد بن جرير لا بن محمد جرير ت أ خ ذ ه في يؤذى الله ما تلائم ما له مع عظم ما يؤذى ف أ م ا أ ه ل الدين والعلم فغير منكرين علمه وزهده ورفضه للدنيا وقناعته بما يجيئه من ح ص ة خلفها له أ ب و ه بطبرستان هو من العلماء الله عليه وهذا نبوغه له أبوه يكون ورحل وكان وسمح من العلماء رحمة يمكن من محمد لما من آملة أن بن ابن العزاء أسرار قال اثنتي بالسفر ترعرى عشرة سر جرير سنة وكان أ ب و ه طول حياته يوجه إ ل ي ه بعد ا ل ش ي ء ب الشيء إ ل ى البلدان يعني نزل فاذا ي ه ذ الموضع بالشيء فيرسل إليه أبوه ف إ انتقل إ ل ى موضع آ خ ر يرسل إ ل ي ه شيئا اخر يتعاهده فسمعته يقول أ ب ط أ ت عني ن ف ق ة والدي واضطررت إ ل ى أ ن فتقت كمي قميصي فبعتهما و أ ص ب ح أ س ي ر بقميص من غير أ ك م ا م رحمه الله ع ا ل ى ا ل إ م ا م الكبير محمد ا بن ج ل ي د الطبري يقول إ ذ ا أ ع س ر ت لم يعلم رفيقي و أ س ت غ ن ي فيستغني صديقي حيائي حافظ ل ماء وجهي ورفقي في مطالبتي رفيقي ولو أ ن ي سمحت ب ب د ل وجهي لكنت إ ل ى الغنى سهل الطريق ويقول لا طريقهما خلقان إلى أرض بطر الغنى و م ذ ل ة الفقر ف إ ذ ا غنيت فلا تكن بطرا واذا افتقرت فته على الدهر رحمه الله تبارك ت ع ا ل ى صاحب نفس أ ب ي ه وشمم باذق ر ح م ة الله عليهم هؤلاء العلماء منهم هذا الرجل الكبير والعالم النحرير رحمه الله تبارك وتعالى رحمه واسعه الامام ابي إ س ح ا ق الشيرازي كان امام الشافعيه في عصره غير مدافع قال ابو العباس الجرجاني كان ابو إ س ح ا ق الشيرازي لا يملك, شيئا من لا يملك شيئا من الدنيا فبلغ به الفقر مبلغه حتى كان لا يجد قوتا ولا ملبسا ولقد كنا ناتيه وهو ساكن في القطيعه والقطيعه حي من أ ح ي ا ء بغداد فيقوم لنا نصف قومه ليس يعتدل قائما من العري كي لا يظهر منه شيء رحمه الله ع ل ي ه وكان إ ذ ا بقي م د ة لا ي أ ك ل شيئا جاء إ ل ى صديق له باقلاني يعني فوال يصنع الباقلاء طعاما فول المعروف فكان يفرد يعني يفت له رغيفا ويثريه يعني يبله ويلينه بماء الباقلاء ي أ ت ي ه بماء ف و ل و ي أ ت ي برغيف ف ي خ ط له الرغيف ويفري يبله بماء الباقي لا فربما أ ت ى أ ب و إ س ح ا ق شيرازي ر ح م ة الله عليه صاحبه وصديقه الباقي لا ل ني الفوار وقد فرغ صاحبه من بيع الباقي لا يعني الفول فيقف أ ب و إ س ح ا ق ويقول تلك إ ذ ا ك ر ة خ ا س ر ة ويرجع ر ح م ة الله تلك إ ذ ا ك ر ة خ ا س ر ة ويعود ا ل إ م ا م الكبير ه ب ة الله ا بن المبارك السقطي كان مسند بغداد يقول ا ل سقطي كان مسند بغداد أ ب و الغنائم محمد ا بن علي الدجاجي البغدادي ذا و ج ا ه ة وتقدم وحال واسعه وعهدي به وقد أ خ ن ى عليه الزمان بصروفه وقد قصدته في ج م ا ع ة مثرين يعني من أ ه ل ا ل ث ر ا ئ الفاحش ومن أ ه ل الرياش لنسمع منه الحديث وهو مريض فدخلنا عليه وهو على ب ا ر ي ة يعني على حصير وعليه ج ب ة قد أ ك ل ت النار أ ك ث ر ه ا وليس عنده ما يساوي ذ ر ه م ا وهو مسند ب ر د ا د المتقدم في العلم الراسخ فيه قال فلما دخلنا عليه وهو على ب ا ر ي ة يعني على ح ص ي ر ة ب ا ل ي ة وعليه ج ب ة قد أ ك ل ت النار أ ك ث ر ه ا فحمل على نفسه حتى ق ر أ ن ا عليه بحسب شرهنا حتى ق ل ف أ خ ذ و ا ر ا ح ت ه بحسب شرهنا للطلب ف ق ر أ ن ا عليه حتى تضلعنا ثم قمنا وقد تحمل ا ل م ش ق ة في اكرامنا ليس عنده شيء فلما خرجنا قلت هل مع سادتنا ما نصرفه الى الشيء هل نريد أ ن نواسيه فنالوا إ ل ى ذلك فاجتمع له نحو خ م س ة مثاقيل من ذهب فدعوت ابنته واعطيتها ووقفت لارى تسليمها اليه فلما دخلت واعطته صك د وجهه ونادى و ا ف ض ي ح ت ه أ ق خ ذ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ع و ض ا لا والله ونهض حافيا ً فنادى ب ح ر م ة ما بيننا إ ل ا رجعت فعدت إ ل ي ه فبتى وقال تفضحني مع أ ه ل الحديث الموت أ ه و ن من ذلك فاعدت الذهب إ ل ى ا ل ج م ا ع ة فلم يقبلوه وتصدقوا به قال سمعت ورحلت وقاسيت المشاق والذل ورجعت إ ل ى وخش ووخش قريه من أ ع م ا ل بلخ وما عرف أ ح د القدر ولا فهم ما حصلت فقلت أ م و ت ولا ينتشر ذكري ولا يترحم أ ح د علي فسهل الله ووفق نظام الملك حتى بنى هذه ا ل م د ر س ة في وخش و أ ج ل س ن ي فيها حتى أ ح د ث لقد كنت ب ع ص ق ل ا ن ا اسمع من ابن مصحح وغيره فضاقت علي ا ل ن ف ق ة وبقيت أ ي ا م ا بلا أ ك ل ف أ خ ذ ت ل أ ك ت ب فعجزت فذهبت إ ل ى دكان خباز وقعدت بقربه لاشم ر ا ئ ح ة الخبز واتقوى بها ثم فتح الله علي ليشم الخبز رائحة、الخبص. فذهب فجلس بجوار دكان خباز وقعد بقربه ليشم ر ا ئ ح ة الخبز يتقوى بها ثم فتح الله تبالى و عليه ا ع ل ر ح م ة الله عليه الإمام الحافظ أبو عبد الله ابن الإمام الحافظ أبي داود السجستاني رحمه الله صاحب السنة رحمه أبو أبي بط عبد قال أ ب و بكر عبد الله بن ا ل إ م ا م أ ب ي داود دخلت ا ل ك و ف ة ومعي درهم واحد فاشتريت به ثلاثين مدا ب ا ق اللاء فكنت آ ك ل منه واكتب عن ا ل أ ش د عبد الله بن سعيد الكندي م ح د ث ا ل ك و ف ة فلما فرض ا ل ب ا ق اللاء كنت قد كتبت عنه ثلاثين أ ل ف حديث ما بين مقطوع ومفسق لم ي فكان ر غ ا الباق الله حتى ت ب بذرهم ل الله ب ا ق ف ك هذا الدرهم نفقته اشترى بهذا الدرهم ثلاثين مدا من, من الفول فكنت آ ك ل منه و أ ك ت ب عن الاشد عبد الله بن سعيد الكندي محدث الكوفه قال فما فرغ الباقي الله حتى كتبت عنه ثلاثين الف حديث ما بين مقطوع ومرسل و ا ل م د ة التي يمكن أ ن تقدرها لمثل هذا الفول الباق ا ل ل ا حتى ينفد نحو شهرين على ا ل أ ق ل ا ظ ل شهرين كاملين على هذا الباق ا ل ل ا وهو يكتب الحديث وهذا د ل ا ن ه على أ ن الفول ليس مؤثرا في العقول ل أ ن ه لم يكن له طعام سواه ومع ذلك ظل شهرين كاملين لا يطعم إ ل ا وهو يكتب ثلاثين أ ل ف حديث ما بين م ف ت و ع ومرسل رحمه الله تعالى ر ح م ة و ا س ع ة كان ا ل إ م ا م أ ب و إ س ح ا ق الشيرازي يقول الشعر أ ح ي ا ن ا فقال هذين البيتين الساهرين س أ ل ت الناس عن خل وفي فقالوا ما إ ل ى هذا سبيل تمست ان ل ا س عن خل و ف ي السبيل فقالوا ما إلى هذا إلى تمثت إن ر ت بذير حر ف إ ن الحر في الدنيا قليل من هذا أ ي ض ا من هذا الباب ومن هذه البابه ذ ل ك الشعر القديم الذي قاله أ ح د ه م ممن عضته أ ن ي ا ب الغدر ونهب عنه الوفاء أ ن ه قال اذا قيل هل في الناس جواد فقل نعم جواد ركوب لا جواد عطائي إ ذ ا قيل هل في الناس خليل فقل نعم خليل اسم شخص لا خليل وفائل مسائل س و د ا و ي ة هذا ا ل إ م ا م أ ب و الحسن علي بن أ ح م د بن الحسين بن محمويه اليزدي رحمه الله عليه كان دائم البشر سخي الطبع بما يملكه قانعا بما هو فيه متواضعا عاملا بعلمه كثيرا محفوظ من الفقهاء المتعبدين وصنف الكثير وكان ز وزهدا ا مصنفاته على مصنفا في أنواع البنوم حديثا وفقها وزهدا قال السمعاني د ت خمسين في على و له ع م ا م ة وقميص بينه وبين أ خ ي ه إ ذ ا خرج هذا قعد ذ ا ت ه في البيت وإذا خرج ذات خرج قميص ع د هذا البيت في ق و ع م ا م ة بينه وبين أ خ ي ه يتبادلانها في ا ل ف ر و ض سمعته يقول وقد دخلت عليه داره مع علي بن الحسين الغزنوي الواعظ مسلما عليه فوجدناه عريانا مؤتجرا ب م ئ ز ا وكان عقوقا خرج ب ا ل ع م ا م ة والقميص فاعتذر من العري وقال نحن إ ذ ا غسلنا ثيابنا نكون كما قال القاضي أ ب و الطيب الطبري قوم إ ذ ا غسلوا ثياب جمالهم لبسوا البيوت إ ل ى فراغ الغاز س قوم إ ذ ا غسلوا ثياب جمالهم لبسوا البيوت صارت البيوت لباسهم وثيابهم لبسوا البيوت إ ل ى فراغ لباسهم نعود إ ل ى ما ب د أ ن ا به هذا الحديث انه لا ينال العلم ولا يستطاع براحة, براحه الجسم بل لا بد من التعب والنصب والسهر م ش ق ة و ا ل و ا ل ب د والعطاء حتى يهدم الله تبارك وتعالى بالفتح ن س أ ل الله جلت قدرته وتقدست اسماؤه أ ن يعلمنا ما ينفعنا و أ ن ينفعنا بما علمنا و أ ن يزيدنا علما و أ ن يجعلنا إ ل ى العلم دائما قاصدين و ب إ خ ل ا ص ا ل ن ي ة له ناوين و أ ن يعطينا منه ب ر ح م ة التي وسع كل شيء ما يتناسب مع جلال عطائه وعظيم مقدار كرمه إ ن ه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه و ع ل ه وسلم